فَنِاللَّهِ فَأَبُدُو أَكُم مِنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرُ اللَّهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهِ حَبَّ قَدِيرٍ فَمَنْطَلَمُ مِمَّا كَذَّبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ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 ومن يهدي الله فما له من مضر أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات وَالْأَرْضَ ليقولن الله قل فرائتم ما تدعون من دون الله إن راد لي الله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 فَسَوْفَ تَأْلَمُونَ فَسَوْفَ تَأْلَمُونَ من ياتي عذاب يَأْتِهِ عَذَابٌ عليه وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيرٌ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ الْنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنْ اِهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فإن ما يضل عليها وما اجتى لي بوكيل الله يتوفى نفوس حين موتها الله يتوفى خص موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت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 قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات ولم ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده قلوب الذين لا يؤمنون بلا آخر وإذا ذكر الذين استبشرون. قل اللهم مفاتيح السماوات ولم عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه, ومثله معه لفتدوا به من سوء العذاب لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون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 فإذا مس لنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على عب بل هي فتنه ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم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 أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرثوا على أنفسهم لا تقنقوا من رحمة الله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 من ربكم من قبل أن ياتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرة على ما فردت في أقول الله هدي لي من المتقين أو تقول حين تر الهدى لو لي كرته فأكون, فأكون من المحسنين بلا قد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 يتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء لا يمسهم السوء. شرق تري يحبطنا عملك ولتكونن من الخاسرين.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 فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخلا فإذا هم قيام وأشرقت الأرض بنور ربها الكتاب وهم لا يضممون كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق فتح ابوابها وقال لهم خزنتها ألم ياتكم الم ياتكم رسول منكم يفلون عليكم ومثوى المتكبرين وسيخ الذين انتقوا ربهم إلى الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت بوابها وفتحت بوابها سنتها سلام سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوء من الجنة حيث نشاء لنعم أجر العاملين وتر الملاك تحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم بينهم بالحق.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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا حدا الله سمع الله لمن حمله اللهم لك الحمد أنت فاطر السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا سبحانك إنا كنا من الظالمين ما أحلمك على من عصاك وما أقربك ممن دعاك وما أجودك على من سألك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتكشف الدر وتشفع السقيم وتغفر الذنب العظيم وتقبل التوبة ولا يجزي بآلائك أحدا ولا يبلغ مدحك قول ق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 اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين محصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا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 جنات النعيم اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى اللهم اجعله شفيعا اخسأوا فيها ولا تكلمون رحمك بنا يا الله اللهم إنك تتنزل في الثلث الأخير من الليل فتقول هل من مستغفر فأغفر له اللهم ها نحن قد رفعنا إليك أكفى الضراعة و تنا ولا عن جنا محماك بنا يا الله اللهم إنا نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال الخاضع الدليل وندعوك دعاء الخائف في الوجر دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه وفا عينا. اللهم اجعلنا في ليلتنا هذه من عتقائك من النار اللهم اجعلنا من عتقائك من النار اللهم ان لك في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار يا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم ان اجسادنا على النار لا تقوم المسلمين الذين شهدونك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا ألا ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم وسع مدخلهم اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجناد والتراب وحدنا اللهم آمن وحشتنا في القرور وآمن فزعنا يوم البعث والنشور برحمتك يا عزيز يا غفور اللهم إنا نسألك يا قهار يا قهار يا قهار انصر إخواننا المضطهدين في كل مكان انتهكت المحارم وخطرنا تهكت المحارب نصراك نصراك لإخواننا المضطهدين في كل مكان اللهم نصرك الذي لا يرد اللهم نصرك الذي لا يرد اللهم أنزل عليهم نصرك الذي لا يرد اللهم اشف مرضاهم واشف جرحاهم واكس عاريهم يا حي يا قيوم اللهم من كان سببا في اجتماعنا هذا من قريب أو بعيد اللهم اغفر ذنبه واستع عيبه اللهم اجعل هذا هذا العمل سببا في إتحه من النار يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مغفور اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور صيامنا وقيامنا ولا تجعل حظنا من قيام من السهر والتعب ولا تجعل حظنا من صيام من الجوع والعطش يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسلم تسليما كثيرا